「仙台 ن ا س يوم الحج ا ل る ك ب ر أن ا ل ل る بري 唱えてく ل る日 ر を唱えてくれる日々を唱えてくれる日々を唱えてくれる日々を唱えてくれる日々を唱え و くれる日々を唱えてくれる日々を唱え وبشر الذين كفروا بعذاب أ ل ي م إ ل ا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ي ن ق ص و ك شيئا ولم يظاهروا عليكم أ ح د ا فاتموا إ ل ي ه م عهدهم إ ل ى مدتهم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 و َ إ ِ ن ْ أ َ ح َ د ٌ من َِ المشركين َُِِْْ استجارك ََََْ فاجره َ أ ُِْ حتى ََّ يسمع َََْ كلام َََ الله َِّ ثم َ ابلغه ُِْ م َ أ ْ م َ ن َ ه ذلك ََِ ل ِ أ َ ن َّ ه ُ م ْ قوم ٌَْ لا َ يعلمون َََُْ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله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 في مؤمن إلا هم المعتدون فإن موسوعه ل النابلسي ا و في للعلوم ا ا ي الاسلاميه و ن وإن وطعنوا موسوعه ا ل ن ا ب ل ا أ ي م ا ن للعلوم ه م ه ه م ي ن ف ن ألا ا نكثوا ل ا س و ل و ه م بدأوكم أول مرة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 والله عليم حكيم أ م حسبتم أ ن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا, ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله ق ب ي ر بما تعملون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 قام الصلاة الزكاة إلا الله يكونوا المهتدين لم من أولئك أجعلتم وآت يخش فعسى أن سقاية الحاج 「私たちは私たちの暮らしを愛してるのは私たちの暮らしを愛してるのは私たちの暮らしを愛してるのは私たちの 彼らは私たちのことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うもはとも 「かつては私の手をかつては私の手をかつては私の手をかつては私の手をか ا ل ك ف ر على ان ل إ ي م ا ومن يتولهم م ن كان م هم فأولئك ل ل ظ ا م و قل إن ك اباؤكم ن آ و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم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 الذين آمنوا「今夜は何をしてくれ」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 「今日も執念を執念してくれました」 ي ر ي د に ن أن ي ط い ئ においでにお ل でにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにお و でにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいでにおいで ه おいでにおいでにおいで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 ل ي أ ك ل و ن أ م و ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنسون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م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 「私の思い出は何でもいい ي す」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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أ ر ا د و ا الخروج ل ا ع د و ن ه م ع د ة ولكن كره اللهم بعاثهم ف ث ب ت ه م وقيم ق ع د و ا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خبالا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 الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده فتربصوا إنا م ع ك م م ت ر ب ص و ن ن قل أ ف ق و ا و ع ا أو ك ر ه ا ل ن ق ب ل منكم ن إ س ي ل ت م ق و م ا ف ا س ق ق ي ن منعهم أن وما ت ب ل منهم ف ق ا ت ه م إلا أن ه م ك ف و ا بالله ب و ر س و ل ه و ل ا ي أ و ن ا ل ص ل ا إلا ة وهم ك س ا ل ا و ل ا ينفقون إ ل ا و ه م ك ا ر ه و ن ف ل ا تعجبك أ م و ا ل ه م و ل ا أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله الحسنى وتزهق أ ن موسوعه النابلسي ف و ه إ ن للعلوم م الاسلاميه هم م ن قوم ف ر ق و لو ن ي ج اسماء ل ج أ أو م غ الله ت أو م د خ ا و ل ا ل ح و ن ى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 الم ياته النبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم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 وَمَا لَقَمُوا إ ないけ ا も、そんなこと و あったのかわからない ل ども、そん و ことがあったのかわからないけども、そんなこと ه あったのかわか ا ないけども、そんな ي とがあったのか ا ل らないけども、そんなこَが ا ったのَわَ و な ي けども、そんなことがあったのかわからないけども、そんなことَあったのかわかِ ي いけども、そんなことがあったのかわからないけども、そんなことがあっ م のかわからないけども、そんなことがあったのかわから و َ ل َも、そんなことがあ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 「そして私たちは今日の夜を楽しむことに أ 中になって ل まったんですが و ب の夜を楽しむことに夢中になってしまったんですが今日の夜を楽 ع むことに夢中にな ن てしまったんで ن موسوعه ا ل م م ؤ ن ي في ن ا ل ص د ق ا ت و ا ل س ي ن للعلوم ا يجدون إ ا جهدهم الاسلاميه ل ن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 ُلْ لَوْ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا نَارُ جَهَنَّمَ كَانُوا يَفْطَهُونَ كَانُوا يَكْسِبُونَ حَرًّا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا فَإِنْ「こんな ل ل わってしまったのかな?」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 أبدا ولا تقض على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا على تقض ه إ ن م ك ف ر و ا بالله و ر س و ل ه و م ا ت و ا وهم ل ن و ل ا ت ع ج ب ك أ م و ا ل ه وأولادهم م إنما ي ر ي د ا ل ل ه أن ي ع ذ ب ه م ب ه ا في ا ل د ن ي ا وتزهق أ ن ف س ه وهم م ك ا ف ر و ن واذا انزلت سوره ان آ م ن و ا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أ و ل و الطول منهم وقالوا, وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا ب أ ن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يخطئون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 نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من س ب ي し والله غفور ر ح ي い」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 يعتبرون إ ل ي ك م إ ذ ا رجعتم إ ل ي ه م قل لا ت ع ت ذ ر و ا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إ ل ى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون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 ا ل أ ع ر ا ب أ ش د كفرا ونفاقا و أ ج د و الا أ يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن ا ل أ ع ر ا ب من يتخذ ما ينفق مورما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم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 عسى الله أ ن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن ا ل ب ن ك ر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 「今日は私の ل い ي を忘れずに」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 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين, الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون يا ايها الذين آ م ن و ا قاتلوا الذين يلونكم الكفار وليجدوا ي ف ك م غلظة و ا ع ل م و ا ا أن ل ل ه مع ا ل م ت ق ي ن و إ ذ ا ما أ ن ز ل ت س و ر ة فمنهم من ي ق و ل أ ي ك م ز ا د ت ه هذه إ ي م ا ن ا فأما ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ف ز ا د ت ه م إ ي م ا ن ه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 ハリソン عليكم بالمؤمنين رؤوس ا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله